الشام فينا الذ القادم شفت لا شوف الهنا ويشوف النعيم مني مالك ده انت عليا انت السبب يخبى سنيه انسان لفت وغفر ذنبي وحيد أنت حبي لكنت عيشاً ما. آه اللي وفى حبيبه والقلب و القلب يلومنا لو ان كان قبلنا فيك آه يداك يداك الان بال صابان صابان صابان أنا يدي سيا ودادي إقبل خذني وسامحني صابان صابان صابان sämحتك. وكان اللي كان يريد, يريد, يريد, يريد, يريد كل احبك احبك انت حياتي وما ليش حياه من غيرك